اعوذ بالله من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد الاله الطيبين الطاهرين الله الثاني في من الأذلة على الحكم الشرعي عند الأصوليين الإمامية العقل إذ يذكرون أن الأذلة على الأحكام الشرعية الفرعية أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل وسيأتي في, في, في نباحة الحجة وجه حجية العقل بعد انتهينا الحمد الله تعالى من بعد أن انتهينا بحمد الله من البحث الجزء الأول المقصود بالصفة. ينتقل المصنف الى البحث في الجزء الثاني او كما يقال في المقصد الثاني وهذا المقصد الثاني يعرف ببحث الملازمات العقليه المصنف قبل الدخول في اصل البحث يشرع في ذكر مقدمه تفيدنا في هذا اللحظ يقول فيها عند الوصول اذا إذا ذكرت الأحكام أو عقل إذا ذكرت المصادر الشرعية للأحكام تذكر اربعه خلافا للإخبار فإن الوصول يعتبر العقل مصدرا او دليلا رادعا لاستنباط الاحكام الشرعيه اما الإخباري فلا يقول بحجيه العقل كمصدر من مصادر التشريع الاسلامي على العموم فيأتي البحث بين الطرفين في أن العقل حجة أو ليس بحجه انما نريد هنا في هذا البحث في بحث الملازمات العقلية أن نبحث كما بحثنا في الجزء الأول في الجزء الأول هنا بحثنا عن صغريات مباحث الألفاء هنا نريد البحث ايضا عن صغريات احكام العقل في مباحث الالفاظ بحثنا هكذا قلنا هكذا صيغه افعل ظاهرة في الوجوب هذا بحثن بحثنا صيغه الناهي ظاهره في الحرمه مثلا مفهوم الشرط ظاهر في الانتفاع عند الانتفاء الى اخره ولكن هذا الظهور حجه او لا لم نبحث في نظر الالفاظ انما هذا البحث مؤجل الى المقصر الثالث هل الظهور حجه او لا ليس هنا محل البحث فيه كذلك هنا في العقل في الدليل الرابع عند الاصوليين وهو العقل نريد أن في في صغريات حكم العقل ايضا مثلا مثلا هل يدرك العقل الملازمه بين وجوب الشيء شرعا وبين وجوب مقدمته ام لا هذا ضحك يا هل يدرك العاقل الملازمه بين الامر بالشاء مثلا بالحكم الواقعي بالحكم الظاهر هل يدرك العاقل الملازمه بين الامر بالشاء وبين الاحتضار وبين الاهزار أم لا وهل يدرك العقل الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده شرعا أم لا هذه بحوث وغير هذه البحوث سيأتي في ضع الملازمات العقلية لكن إذا فرضنا أن العاقل يدرك الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته شرع إذا إنها فضل نحتاج إلى سؤال آخر هذا الإدراك هل هو حجة أم لا هذا السؤال الثاني ليس هنا محل بحثه إنما مؤجل إلى المقصد الثالث إلى بحث مباحث الحجج كما اجلنا في مباحث الالفاظ هل الظهور حجه ام لا هنا ايضا هل ادراك العقل حجه ام لا ليس هنا محل بحثه انما نريد هنا ان نبحث عن صغريات حكم العاقل هل يدرك العاقل امثال اما هل ادراكه حجه او ان ادراكه ليس بحجه ليس هنا محل البحث عنه فهذا مما ينبغي ان يلتفت اليه يعني لنأخذ لنقل من الآن مثلا لنقل ان ادراك العقل حجه وناخذه كاقل موضوعي التحجه او لا تؤجله الى هنا الان بنتعامل مع ان حكم العقل ان حكم العاقل حجه نتعامل معه على هذا الاساس فنبحث في صغريات حكم العقل فنقول: فنكون هنا ينبغي ان يكون في مقامين المقام الأول مرة نقول أن العقل إذا أدرك أن الشيء الفلاني حسن شرعا إذا العقل أدرك أن الشيء الفلاني حسن شرعا او لا قبيح شرعا او ادراك اخر او ادرك ان هذا الشيء يلزم ان يفعل او يلزم ان يترك ادرك هذا السؤال هل يستكشف هل يستكشف من هذا الإدراك من هذا الإدراك حكم الشارع أم هذا سؤال إذا العقل قال هذا الشيء حسن شبعان قال هكذا هل يستكشف من هذا الحكم العقلي هل يستكشف منه حكم الشارع أم هذا سؤال المصنف يقول هذا السؤال لن نبحثه لا نريد أن نبحث هنا عن هذا السؤال أن العقل إذا أدرك أن هذا حث شرعاً فيستكشف منه حكم الشرع او لا ليس هنا عنه بحثه لا بحثنا في مقام آخر بحثنا في مقام آخر هذا المقام الآخر هو هل يدرك العقل حسن الأشياء وقبح الأشياء أن لا هذا هو بحثنا هنا لا نريد أن نبحث أن العقل إذا حكم أن هذا الشيء حسن شرعا يستكشف منه حق الشارع لا نريد هذا البحث نريد أن نبحث أن العقل هل يدرك هل يدرك العقل هل يدرك الملازمة بين حكمه وحكم الشارع أم لا اما اذا أدرك هل يستكشف من إدراكه حكم الشرع أو لا ليس هنا محل البحث نريد أن نبعث هل يدرك العقل فقط هذا المقدار هل يدرك العقل هل يدرك العقل حسن الأشياء وقبح الأشياء هل يدرك العقل هذا المقدار فقط المنادمة بين حكمه وحكم الشرع فقط هذا المقدار فقط هذا المقدار أما أن هذا الإدراك ينبغي أن يكون هو حكم الشرع أو لا ينبغي أن يكون هذا لا نريد أن نتعرض إليه هذا البال نريد فقط أن نتعرض أن العقل يدرك الملازمة بين حكمه وحكم الشارع أم لا فقط هذا الإخلاق إذا اتضح هذا فنقول إذا اتضح هذا فنقول قبل الدخول في البحث لا بد من ذكر مقدمتين تخدمان البحث في الملازمات العقليه المقدمه الاولى ما هي اصابه الدليل العقلي بحثنا في حكم العقل بحثنا في حكم العاقل أولا ما هي أقسام الدليل العقلي أقسام الدليل العقلي على قسمين الأول الأول ما يستقل به العقل الثاني ما لا يستقل به العقل بتعبير اخر اقسام الدليل العقلي الدليل العقلي ينقسم الى قسمين المستقلات العقليه وغير المستقلات العقليه وللتوضيح ولتوضيح هذين القسمين نقول ان الحكم الشرعي او الحكم العقلي لا بد له من دليل العقل عندما يحكم بحكم لا بد له من دليل الحكم لا ياتي من الفراغ اذا قلت هذا الشيء واجب هذا الشيء حرام هذا حسن شرعا هذا قبيح شرعا يلزم فعله شرعا هذه الاحكام لا بد لها من دليل او كما يقول الفلاسفه لا بد لها من عله لماذا لانها من الممكنات وكل ممكن يحتاج في وجوده الى علة والحكم الشرعي ممكن فيحتاج الى عله او لنقل بتعبير الوصولي يحتاج الى ذلك فما هي ادله الاحكام الشرعيه العقل عفوا؟ العقل اذا حكم بحكم لما الحق ان نقل له ايها العقل دليلك على هذا الحكم ما هو العقل يجيب الدليل ينبغي ان يكون احد أمور لا اما ان يكون الدليل هو الاستقراء او يكون هو القياس المنطقي او يكون التمثيل المنطقي المعروف بالقياس الفقهي الدليل الاول اما الاستقراء او القياس المنطقي أو التمثيل المنطقي والتمثيل المنطقي هو المعروف في الفئة بالقياس بالقياس خذ اما بالنسبه للاستقراء فلا يكون دليلا على الحكم الشرعي ولا على الحكم العقلي عفوا لماذا لماذا يقول لان القياس غالبا ما يكون ناقصا عفوا الاستقرار غالبا ما يكون ناقصا والاستقراء الناقص لا يؤدي الى القطع واليقين وانما يؤدي الى الظن والظن العقلي ليس حجه الظن المستند الى العقل ليس حجه فالاستقراء لا يكون دليلا ولا يكون الا للحكم الشرعي اما التمثيل المنطقي وهو القياس الفكري التمثيل المنطقي هل يصلح ان يكون عندنا دليل لا لا لماذا لان القياس الفقهي قد نهى عنه القران والسنه لا تعمل قياس نحن الاماميه لا نتعامل مع القياس الفقهي المسمى للتنفيذ في المنصف لا نتعامل معه دليل؟ قياس هو بعض هذا المعروف في قياسات أبي حنيف نقول إذا كان الخمر حراماً مثلاً إذا كان الخمر حراماً لأنه كذا مثلاً نفكر مثلاً فنقول سنقول مثلا الخل حرام من بعض المثال لماذا لانه ائمه اهل البيت عليهم السلام نهوا عن التعامل بالقياس الا في بعض الموارد كان تكون العله منصوصه شرفا كان تكون العله قد نص عليها الشرع كما في الخمر الخمر حرام لانه مسكر فعلة تحرير الخمر الافكار فاذا هذه العله توجد في شيء اخر نطبق عليه الحكم الشرعي ونقول ايضا حرام لانه مسكر هذا قياس لكنه قياس منصوص هذا قد اجراه ائمه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أما اما بقيه القياسات المعروفه بقياسات ابي حنيفه فليست حجه عندنا القياس الفقهي على اطلاقه ليس بحجه عند الإمامية فلا يبقى الا القياس المنطقي والقياس المنطقي هو المؤلف من مقدمتين ونتيجه وهو ايضا على قسمين القياس المضمن قسم منه يسمى القياس الاستثنائي والقسم الاخر يسمى القياس الاقتراني قرات في المنطق القياس الاستثنائي ما قرح بالنتيجه في احدى مقدمتيه أو يطرح بنقيض المصرح أما الاقتراني فهو غير المصرح في إحدى مقدمتين لا بالنتيجة ولا بنقيضها من باب التمثيل نقول مثلا زيد إنسان زيد إنسان والانسان ياكل ويشرب فزيد ياكل ويشرب لا زيد الانسان والانسان يموت فزيد ايضا فاكلتهم هذا قياس يسمى بالقياس المنطقي بالقياس المنطقي اذا اتضحت هذه المقدمه لكم لا في الحكم الشرعي نقول مره مقدمات الحكم كلها غير عقليه مثلا نفترض كل المقدمات شرعيه هذا ليس محل البحث لا شغلنا مع هذا نعمل المقدمات اذا كانت كل المقدمات غير عقليه بحثنا هنا في العاقل في احكام العاقل وانتم تقولوا مقدمات غير عقليه فلا بحث عندنا انما بحثنا في القسم الثاني ان تكون المقدمات اما كلها عقليه هذا قسم او لا واحده من المقدمات عقليه والاخرى عقليه اريد العباره واضحه اذا سبق هذا نقول اذا كانت المقدمات في القياس كلها عقليه هذا يسمى بالمستقلات العقليه واذا كانت بعض المقدمات عقليه وبعضها ليس بعقلي تسمى غير المستقلات العقلية غير غير المستقلات العقلية فحكم العقل على قسمين قسم يسمى مستقلات عقلية أو نعذر عنه بسعب آخر ما يستقل به العقل وقسم آخر يسمى غير المستقلات العقليه او ما لا يستقل به العقل قد تكون شرعيه مثلا فهذا بعد بحث ما عن نوبه مثلا مقدمتان عقليتان مثلا, مثلاً مقدمتان عقليتان الاولى العدل حسن العقل يقول العدل حسن عقلا هذه مقدمة مقدمة عقلية ثانية العقل يقول أيضا وكل حسن عقلا حسن شبعًا. هذا العقل يقول العقل يتكلم فمقدمة ثانية عقلية أما لا قد تكون مقدمة عقلية مقدمة غير عقليه مثلا الصلاة واجبة شرعا هذه مقدمة محلة مقدمة شرعية لماذا؟ لأن الصلاة واجبة شرعا مأخوذة من قوله تعالى أقيم الصلاة فهذه مقدمة شرعية محلة لكن الركب معها مقدمة عقليه العقل يقول إذا توقفت الصلاة على شيء فذلك الشيء يكون واجبا شرعا هذا الكلام كلام العقل المقدمة الثانية الشرع ما قال مثلا يعني الأولى شرعي عقلية. نعم. الشرع يقول الصلاة واجبة هاي مقدمة شرعية لأنها مأخوذة من الآية الشريفة ثم العقل يقول الصلاة الواجبة إذا توقفت على شيء مثلا سلوا العقل يقول إذا توقف الواجب الشرعي على شيء وجب ذلك الشيء شرعا شرعا ما الواضحه اللي المقدمه الاولى شرعيه والثانيه عقليه اذا كانت المقدمتان إذا كانت المقدمتان عقليتين يسمى المستقلات العقل او ما يستقل به العقل اذا كانت احدى المقدمتين شرعيه عفوا عقليه والاخرى غير عقليه يسمى غير المستقبلات لا ما أعلم هذا المقدار نعم بيت لا وعيدة وعيدة على فرض لا بالتنفيذ على فرض نحظ فالعقل يطل وهذا في الواقع بحث فيأتي في مقدمة الواجب هذا بحث من البحوث المهمه أيضا مقدمه الواجب هل هي واجبه شرعا عقلية. ام لا عقلا واجبه اذا ما عندنا الشرع نريد ان نقول اذا العقل حكم بحسنها هل حكمه هذا حكم الشارع ام لا واضح اذا الى هنا قال المخدشون المطلب الثاني في الملازمات العقليه تمهيده وإن كان في الواقع حدا لا كان بحاجة إلا الشرع يعني كان فيه القرار لكن فقط من بعض التقريب تنهيده من الأدلة على الحكم الشرعي عند الأصوليين الإمامية فأخرج, الـ فأخرج الـ غير لا أخرج الإخباريين شوفوا عند الاصوليين فاخرج الاخباريين بهذا. <متحدث> من لكن بحثون في, في العقائد لأن الأصول ما عند صدق الله. يعني قد يحفظ هذا على ذاك وذاك على ذاك. في بحث العقائد موش. إذا وصلت إن شاء الله تبي تقرأ. من الأذلة على الحكم الشرعي عند الأصوليين الاماميه من الأذلة العقل إذ يذكرون عن الأصوليين يذكرون أن الأذلة على الأحكام الشرعية الفرعية عن الفرعية, الفرعية أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعاقل وسيأتي قد يقول قائل انتم هنا راح تبحثوا مباشره صغريات نظاحك العقل اثبتوا لنا العقل حجه أو لا ثبت العرش ثم ننقش اولا ثبت حكم العقل حجه او ليس بحجه ثم تعال ابحث عن الصغريات المصمم يقول ابي عن هذا الاشكال انا نلتفت ايضا لكن سلموا من الان تخذوه كأقل موضوعي وسياتي أنا كنا نزف عن الإشكال وسيأتي في مضاعة الحجه ماذا يأتي؟ وجه حجية العقل؟ إن قلت هذا الإشكال تبناك بهذا الجواب أما هنا تحت الملادمان فإنما يبحث عن تشخيص صغريات ما يحكم به العاقل الذي مفروضه الان انه حجه المفروض انه حجه اما حج أو لا فياتي عن العقل دليل رابع او لا سياتي ايضا اي يبحث هنا عن مصابيح احكام العقل الذي هو دليل على الحكم الشرعي وهذا نظير البحث في المقصد الاول اعني مباحث الألفاظ عن مصابيح اطاله الظهور التي في حجه فرضها اما حجه او لا ياتي ان شاء الله في المقصد الثالث وحجيتها الظهور انما يبحث عنها في مباحث الحجه ايضا هنا نقول كذا حكم العقل حجه او لا الجلوس الى النقل الثالث وتوضيح ذلك ان هنا مسالتين الاولى انه اذا حكم العقل على شيء انه حسن شرعا او لا حكم انه يلزم فعله شرعا او يحكم على شيء أنه قبيح شرعاً أو لا يحكم أنه يلزم تركه شرعاً لأنه قبيح <تصفيق> لا, لا يلزم فعله لك فيه لا فعله لا فعله يلزم فعله كيف يلزم فيه شرعاً اللي عندك كلمة فيه صلح. فعلهو. في علوه خطأ مطلعين خطأ مطلعين يعني يلزم في علوشنا يلزم ودقة القباد أيضا القباد ما طريق من الطرق حكم العقل في طريق الحكم الذي سيأتي بيانه إذا حكم العقل هكذا هل يثبت بهذا الحكم العقلي؟ يثبت ماذا حكم الشارع العقل بار هذا حكم الشارع خلاص يقبل هذا الكلام يقول أيضا الشارع حكم بهذا الحكم لما تعذر آخر هل كل ما حكم به العقل حكم به الشارع أم لا عندنا قاعدة مره مرة نقول كل ما حكم به الشارع حكم به هذا واحد البحث المهم ومحل المعركه والصراع ان ما حكم به العاقل هل يحكم به الشارع ام لا هذا يعود الى الثاني اي انما انه من حكم العاقل هل من حكم العقل هذا هل يستكشف منه ان الشارع واقعا اذا العقل حكمه الشارع واقعا قد حكم بذلك أبدا وصلنا فيقول هذا البعد ما راح نتحكه ما راح نفعل هذا البعد ومرجع ذلك إلى أن حكم العقل هل هو حجة لا وهذا البعد قمنا به في البحث الثالث وهذا البحث كما قلنا إنما يذكر في مباحث الحجة وليس هنا موقعه وسيأتي بيان إذا حصول القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنه أم لا وإذا حصل، كيف يكون حجه هذا بحرم إن شاء الله يمكن. أما هنا نريد هذا البحث الثاني ثانيا أنه هل العقل أن يدرك هذا محل بحثنا هنا محل بحثنا هنا هل العقل أن يدرك بطريق من الطرق ان هذا الشيء مثلا حسن شرعا او عقل واضح لا العقل هل يدرك الملازمه بين حكمه وحكم الشرع لا هل يدرك باي طريق من الطرق ان هذا الشيء مثلا حسن شرعا او قبيح شرعا او يلزم فعله شرعا او تركه شرعا ام لا هل هالنعم ملازم العقل له الاختصاص فيها وفي ادراكها عن لا؟ يعني أن العقل في الواقع يدرك إدراكين الإدراك الأول العقل يقول هذا حسن هذا إدراك عقلي لكن هل يدرك الثاني أن هذا حسن شرعا بعد أن قل حسن الثاني هذا يدرك الشرع العقل عن لا؟ قال وه... وهذا المقصد يعني أن العقل بعد إدراكه, بعد إدراكه، إدراك الأول، لحسن الافعال أو لزومها ولطبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفتها في أي طريق من الصرف هل يدرك الادراك الثاني؟ هل يدرك مع ذلك مع الادراك الأول؟ هل يدرك أنها كذلك عند الشارع؟ أم لا؟ وهذا المقصد الثاني الذي سميناه بحث الملازمات العقلية عقدناه لأجل بيان ذلك يعني هذه المسائل الثاني في مسائل على النحو الذي سيأتي ان شاء الله تعالى ويكون فيه تشخيص صغريات حجية العاقل المبحوث عنها في المقصد الثالث أي مضاحة الحجة ثم لابد قبل تشخيص هذه الصغريات مثلا صغريات مثلا مثلا عرف صغريات هل يدرك العقل ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده شرعا يدرك هذا العقل وقبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل لا بد من ذكر امرين يتعلقان بالاحكام العقليه نذكرهما مقدمه للبحث نستعين بها على المقصود وهما المقدمه الاولى اقسام الدليل العقلي ان الدليل العقلي او فقل ما يحكم به العاقل الذي يثبت به الحكم الشرعي لينتقل الى ما يستقل به العقل وما لا يستقل به بشي وبتعبير آخر نقول إن الأحكام العقلية على قسمين مستقلات وغير مستقلات وهذه التعبيرات كثيرا ما تجري على ألفنة الأصوليين ويقصدون بها المعنى الذي سنوضحه الآن وإن كان قد يقولون إن هذا ما يستقل به العاقل ولا يقصدون هذا المعنى أحيانا يقولون هذه العبارة لكن لا يقصدون ما سنبينه الآن بل يقصدون به معنى آخر وهو ما يحكم به العقل بالبداهن ما يستقل يعني بالبداهن احنا بحثنا هنا مو في البداهن وعدم البداهن وإن كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى الآثي وعلى كل حال فان هذا التقسيم يحتاج الى شيء من التوضيح فنقول ان العله بالحكم الشرعي كسائر العلوم في المنطق والفلسفه الى اخره لا بد له من عله يعني من دليل لا بد له من عله لماذا لا بد لاستحاله لا وجود الممكن بلا عله يعني بلا دليل وعله العلم التصديقي لا بد ان تكون من احد انواع الحجه الثلاثه كلامنا هنا مو في التصور التصديق يعني في الاثبات فلا بد ان نثبت الحكم الشرعي باحد هذه الامور الثلاثه اما القياس او الاستقراء او التمثيل وهذه مصطلحات منطقيه التفتوا اليها لان التمثيل يقصد به القياس الفقهي قياس ابي حنيفه وليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي وهذا واضح لماذا واضح بينا لان الاستقراء غالبا يكون ناقصا والاستقراء الناقص لا يفيد الا الظن والظن العقل ليس دجاء اما التنظيم يعني القياس الفقهي قياس أبي حنيفة والتمثيل ليس بحجة عندنا يعني الإمام ليس بحجة عندنا لماذا بينا لأن الآيات والروايات قد نهت عن القياس على اطلاقه لأنه هو القياس المصطلح عليه عند العصوليين الذي يعني القياس هو ليس من مذهبنا سبابه قال لك سابق فيتعين ان تكون لعله للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس المنطقي باصطلاح المناطق واذا كان كذلك فان كل قياس لا بد ان يتالف من مقدمتين هذا القياس كان استثنائيا او اقترانيا بينا معناهما وهاتان المقدمتان قد تكونان معا غير عقلية القسم الاول غير عقليتين ولا بحث لنا فيهما فالدليل الذي يتألف منهما يسمى دليلا ما عندنا بحث معه, ما عندنا بحث معه في قبال الدليل العقلي ولا كلام لنا في هذا القسم هنا عند الشئ وقد تكون كل منهما من المقدمتين كل منهما او احداهما تكون هذا؟ عقليا اي اما كلاهما عقليا او احداهما عقليا اي مما يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعي فان الدليل الذي يتألف منهما يسمى عقليا وهو على قسمين القسم الاول أن تكون المقدمتان مع العقلية كحكم العقل بحسن شيء أو قبحه هذه مقدمة ثم حكم العقل ايضا بأنه كل ما حكم به العاقل، هذه مقدمة عقلية ثانية أيضا وهذا القسم الأول من الدليل وهو قسم المستقلات العقلية الثاني أن تكون إحدى المقدمتين غير عقلية والأخرى عقلية كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب بها فهذه مقدمة عقلية صرفه وينضم إليها حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة ذي المقدمة يعني نفس الواجب الصلاة واجبة العقل يضم إلى هذا مقدمة عقلية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 ان نبي الله لا يخاف بالعقول كما ذكرنا هذا البحث لا يخطئ ان شاء الله وانما يسمى الدليل الذي يتالف منه عقليا فلاجل تغليب جانب المقدمه العقليه ان قلت انت لست الميت هو عقليه مقدمة مقدمه شرعيه مقدمه عقليه كلنا دا بالتغليب فقط كما نقول صلاه العشاءين وصلاه الظهرين ما بالتغليب <تغريب> تغليبا <تغريب> وإنها في الواقع صلاة الظهر والعقل والمغرب والعشاء تغليبا يسميها كذلك وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي وهو قسم غير المستقلات العقلية وإنما ثمي بذلك لأنه من الواضح أن العقل لم يستقل وحده في الوصول إلى النتيجة بل استعان بحكم الشرع في احدى مقدمه للقيام وصلى الله على محمد وآله الصالح الله محمد